كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتاقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين